واعلموا انه ليس للمرء بعد الموت من دار الا الجنه او النار نسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا جميعا من اهل الجنه وان يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب انه ولي ذلك ومولاه ايها الاحبه الكرام قال الله عز وجل واذ قال ربك للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وإذ قال ربك للملائكه اسجدوا لادم هذا بعد خلقه وبعد ان نفخ الله عز وجل فيه قوح امر الله عز وجل ملائكته ان يسجدوا له سجود تعظيم وإجلال وليس سجود عبادة وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإبليس ليس من الملائكة ولكنه ارتقى في العبادة حتى رفعه الله عز وجل فكان معهم وإبليس من الجن كما أخبر الله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه يعني آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لين اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا والاحتناق هو وضع الحبل في حنك الدابه ومعلوم ان الحبل اذا وضع في حنك الدابه سيطر عليها صاحبها ف يحتني الناس يلجم الناس يسوق الناس الى جهنم كما يسوق راكب الدابه الدابه الى طريقه والى غايته قال لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنك الذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موثورا واستفزز يعني واستنهد واستخف واستفزز من استطعت منهم بصوتك بصوت الشيطان كما قال غير واحد من أهل العلم والغناء، واستفزز من استطعت منهم بصوت واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث. ظل عن سبيل الله، بغير علم، ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب حزين. قال ابن مسعود: رضي الله عنه، والله الذي لا إله الا هو، إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، إنه الغناء، والله الذي لا إله له الغناء يعني لهو الحديث وقال الله عز وجل فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون والسمود هو الغناء بنغة اليمني كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما الصمود هو الغناء وانتم سامدون يعني وانتم مغنون ترقصون وتلعبون يقال اسمد لنا يعني غني لنا ويقال للفتاه اسمدي لنا يعني غني لنا فهذه ادله قرانيه على تحريم الغناء قال بذلك ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنه جميعا وقال بذلك سعيد بن جبير وعكرمه والضحاك وغيرهم من علماء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا ورحمهم وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواطرا معنويا في تحريمه وبيان خطره والتحذير منه فقد جاء عند البخاري فقد جاء عند البخاري كما ذكر الألباني رحمه الله أيضا في كتابه الماتع تحريم آلات اللهو والطرب وذكره أيضا غير واحد من نبحث هلاك الأمم وأن الأمم إنما تهلك بأسباب ومن جملة هذه الأسباب استحلال الغناء استحلال الغناء جاء عند البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من امتي أقوان واستحلون الحرة يعني الزنا. يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء ما حدث وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فكان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف ولينزلن أقوام بجنب علم بجوار جبل فالعلم هو الجبل فيروح على سارحتهم. يرسلون رجلا يجلب لهم الحليب ويرعى لهم الغنم ويأتيهم باللحم فيرجع إليهم يسألهم هذا فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله تبارك وتعالى فيضع الله عليهم العلم وينصح آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة وفي الحديث أن استحلال الغناء من أسباب المسخ ومن أسباب الهلاك الذي تهلك وتثنى به الأمم من أسباب المسخ الذي قد يحدث للإنسان في حياته بمسخه مسخا حقيقيا أو بمسخ طباعه مسخا معنويا أو بمسخه بعد موته في قبره فيمسخ كرقا أو خنزيرا لأنه حلل ما حرم الله واستحل ما حرم الله عز وجل وجاء عند البزار بإسناد صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان مزمار, مزمار عند نعمه ورنة عند مصيبة صوتان ملعونان مسمار عند نعمة عند فرح عند عرس عند نجاح عند وليمة صوتان ملعونان مزمار عند نعمة. ورنة عند مصيبة وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل حرم عليه الميسر والخمرة وكل مسكر وحرم عليهم قبل رابر رابر رابر رابر رابر رابر رابر رابر إلى غير ذلك دالك دالك دالك دالك دالك دالك من الأذلة دالك دالك التي وردت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى مبحثا نفيسا عظيما في كتابه الماتع إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان وذكر أن الله عز وجل سمى الغناء لهوا وسماه باطلا وسماه لغوا وسماه مزمور الشيطان وسماه صوت الشيطان وسماه قرآن الشيطان وسماه الصوت الأحمق وسماه ممبت النفاق وسماه الوكاء وسماه التصبية كل هذه أسماؤه وأسماؤه تدل على أوصافه أسماؤه دلت على أوصافه تبدل لذي الاسماء والأوصاف الا قل لهم قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحه أن تستمع ولا فيا للعقول ولا للنهى الا منكم منكر للبدع تلى الكتاب تلى الكتاب فاقرؤ قل الكتاب فاقرؤ لا يتلى القران فيستمعون او يسمعون هم لا يستمعون هم يسمعون وفرق بين السماع والاستماع بدا فيه بدا فيه. فهو يسمع وهو لاهل وهو ساهل تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكن له إطراق ساهل لاهل وأتى الغلاء فكالحمير تناهق والله ما رقصوا لاجل الله وإذمار ونغمة شادين فمتى رأيت عبادة بملاهي أيها الأحبة الغناء من السفه من الحم لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شدد العلماء في أمره. وفي تحريمه بالجمله ليس فيه تفصيل ليس كما يقول بعض الحمقى من الذين ينتسبون إلى العلم عندما يسأل عن العناء يقول هو كلام حلاله, حلاله حلال وحرامه حرام ليس هو كذلك هل الغناء الذي يسأل عنه هذا المغبون هذا القاسم والغناء الذي نسمعه في البيوت وفي الشوارع والطرقات في التكاتف والسيارات في الأفراح والأطراح وغير ذلك هل هذا مما أحل الله؟ هل هذا مما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غنار غنار غنار غنار شدد فيه العلماء واشد من شدد في تحريمه هم الاحمال مشهور في مصرنا اذا تزوج الرجل فانه يتزوج على مذهب ابي حنيفه هذا مشهور وان كان هذا ليس من السنه فالرجل يتزوج على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لكنه المشهور عند المصريين وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان هكذا يقول المأذور وهكذا يؤدد الزوج وولي الزوجة ومذهب أبي حنيفة فيما يحدث من خلال فسق يقول الاحناف الغناء فس ومن تلذذ به هذا هو مذهب ابي حنيفه وهو من اشد المذاهب فحري بمن يتزوج على مذهب أبي حنيفة الا يفعل الفسق او الكفر الذي قرر أبو حنيفة وائمه مذهبه بفسقه وكفره وهذا القول وإن كان مردودا بشدته فلا يكفر من غنى ولا يكفر من استمع على الصحيح وإن كان وقع في الحرام وانما نورد هذا القول من باب الزجر ومن باب اقامه الحجه على المخالف وعلى المستحل لما حرم الله تبارك وتعالى يقول الاحناف الغناء فس ومن تلذذ به كفر المالكيه فصرح الامام مالك رحمه الله عن الغناء فقال لا يفعله عندنا الا الفساق هذا على مذهب ابي حنيفه وعلى مذهب مالك اما عن مذهب الشافعي ونحن ونح احكامنا ونح ونح ونح كام اكثرها على مذهب الشافعي فازهرنا شافعي المذهب والطالب باد باد باد في الصف الثاني او الثالث او الاول او الثانوي او الجامعه يكتب المذهب الشافعي الشافعي رحمه الله لما جاء الى مصر من بغداد قال تركت في بغداد شيئا احدثه السنادقه احدثه السنادقه <السلامتين> <أسلات> <أسلات> <أسلات> <أسلات> يسمونه التغبير في التغبير هو اغاني صوتيه وهز الراس <مص وهز مص> والتمايل <تمايم> اذا رأى الشافعي من يغني للعين والخد والخصر والقدم والساق ومن يصف المرأة وصفا كأنما تجردت من جميع ثيابها فظهرت له كيوم ولدتها امها قال تركت ببغداد شيئا السنادقة. يسمونه التغبير. هذا مذهب ابي حنيفه ومذهب الشافعي. ومذهب ماله. واما الامام احمد. رحمه الله. فقد نقل عنه اصحابه انه كان يحرم الغناء. ويشدد في ذلك. ونقل أنه مر عليه غلام معه طنبور والطنبور هو آلة من آلات الطرب من آلات الله كالعود في هذا العصر فلما رآه أحمد قام إليه وأخذ منه الآلة وكسرها فذهب الغلام الى سيده وأخبره بما فعل أحمد بن قال له سيده وهل اعلمته انك غلام قال لا قال اذهب فانت حر لوجه الله لانه كان الواحد منهم اذا عصى الله لا يجهر بمعصيته لا يعلن بها لا يجاهر بها فهذا يدخل في جمله الكباب ان يجمع الرجل الناس وأن يرسل الزعواته إلى الناس فعالوا, فعالوا. إلى فرحه ويأتي بالمغمين والمغنيات وبالسماعات والمكبرات يجهر في المعصية فهذا حري أن لا يغفر له لأن النبي أخبر ان المجاهر بالمعصيه لا يغفر الله له إلا إذا تاب وأناد وندم وعزم أن لا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية هو مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمح فاختر لنفسك قولا تختر قولا ابي حنيفه انه فسق والتلذذ به كفر ام قولا مالك انه لا يفعله الا الفساد هل ترضى ان تكون فاسقا او اختر قول الشافعي انه من احداث السنادقه او اختر قول الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى جميعا وغفر الله عز وجل له الامر ليس بالسهل وليس بالبصير والبلوى عمت وقع ما اخبر به وعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع يستحلون الخمر والحرير والخمر والمعازل يستحلونها حلال فالذي لا يقول حلال بإطلاق يحللها في ليلة أو في ليلتين الذي لا يستمع بإطلاق ويرى أن ذلك من السفه ربما استمع في ليلة أو ليلتين ويفعل كما يفعل الناس يقلد الناس وهذا كالإمع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث الناس إذا أساء الناس أساء وإذا أحسن الناس احسن لابد ان تكون للمسلم شخصية التي تقيم على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك, ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الرحمن ليس للشيطان عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. كفى بربك وكيلا. كفى به حسيبا كفى به حافظة. السبب غدم غدم غدم غدم غدم غدم غدم غدم غدم غدم غدم غدم غدم غدم غدم غدم فإنّة الضلال في القديم وفي الحديث من الذين أعملوا الهوى وتركوا الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم والسبب في ذلك فإنّة الضلال الناس مع عندما يطالع الرجل في الفازن ويبني شيخا معمما يفتي بحل الغناء بل يسأله عن نوع الغناء الذي يستمع فيقول هو كلثومي او هو فيروسي او هو عن دليبي كما قال مرشد الاخوان المسلمين لما سئل قال انا كلثومي وهكذا كما أفسد القرباوي هي البدعه كده شوف احنا كنا فين فين لازم فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين حسن بن الصوفي الحصافي الذي كان يسرح في الموالد يرقص ويلعب هذا امامهم مرشدهم الثاني التلمساني الذي كان يفتخر انه يصلي في السيم هذا دين هذا منهاج سيد وما أخبره عن نفسه من رؤيته للنساء والخمور ومن معاقرته للخانة هؤلاء ألمتهم القرضاوي الذي يعتقه هذا الإمام مش عارف مين هذا هو الدين لأجل من مرشدهم الحالي الذي سئل بعد الثورة فقيل له الغناء وكذا وستحرمون الغناء قال لا أنا كن فومي. زي الشافعي والحنفي وكافه على مذهب ام كلثوم بل يخرج بعض الحمقى ويقول الغناء حلال. لماذا? يقول لان النبي سمى ابنته ام كلثوم دليل تحليل الغناء أن النبي سمى ابنته أم كلثوم أم كلثوم فين أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم أين هي لكنه سفه نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الناس كما قلت آنف معذورون معذورون لأنهم يخرج عليهم ينتسبوا العلم فيحللون لهم ما حرم الله ويحللون لهم ما حرم الله عز وجل ويحرمون عليهم ما حلل الله وهذا من الشرك بالله عز وجل أن يعرف الإنسان أن هذا محرم ثم يأتيه ويفعله لأن الشيخ قال ولأن العالم قال كما بوب الإمام المجدد رحمه الله باب من الشرك تحريم ما احل الله وتحليل ما حرم الله سبب ذلك ائمه الضلال وقد ذكر العلامه الالباني رحمه الله في كتابي آلات الترب والرد على ابن حزم ومن وافقه وكان ذلك رد منه رحمه الله على مقال أصدرته مجلة الإخوان المسلمون عدد الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة واحد وثلاثين وسبعمائة وآل مقال في مجلة الإخوان المسلمين شاب يسأل عن حكم الغناء المهم أفتوه لأن الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام وحرام. وعيش حياتك اهم شيء الا تتحرك الغرائز فايلة. عند سماعك للغناء فرد الالباني رحمه الله في كتاب او في رسالة قال فيها حتى الذين ينادون منهم باعاده مجد الاسلام الذين ينادون ويصرقون نريد الاسلام نريد الشريعة ينادون بإعادة مجد الإسلام وإقامة دولة إسلامية كالإخوان المسلمين مثلا ولولا ذلك ما استجاست مجلتهم يا مجلة الإخوان المسلمون أن تنصر هذا المقال الصريح في استحلال ما حرم الله من الموسيقى بل والدعوه إلى هذا وليس هذا فقط بل وسماها هؤلاء الموسيقى الإسلامية على غرار الديمقراطية الإسلامية والاشتراقية الإسلامية والأغاني الإسلامية والأفلام الإسلامية والبلوك الإسلامية والمسلسلات الإسلامية يريدون أسلمة الحرام ويظنون انهم بوضع هذا الشعار فإنهم يحللون أو يروجون على الناس ما حرم الله عز وجل قال وهذا يصدق عليه قول الله عز وجل ان هي الا اسماء سمنتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سوره فسبب هذا ائمه الضلال من هؤلاء الذين من يع الدين كابن حسان هذا الذي خرج على قناه الرحمه فسئل عن البناء قال حرام قبل الثوره لا يجوز ولا يقول قائل هو كلام حلاله حلال وحرامه حرام بعد الثوره على قناة المحنه سئل عن الغناء قال انا لا اقول من عندي فإنما أتكلم بكلام أئمتنا وعلمائنا الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام دين من هل. دين من هم تتغير من قناة إلى قناة حسب المستمعين لما علم ان المستمع هم اصحاب اللحى قال لا يقول احد هو كلام حلاله حلال وحرام حرام ولما كان على قناة العلمانية وعلم ان المستمع له العلمانيون والربل وشيوعيون وغيره قال هو كلام حلاله حلال وحرامه حرام بل هذا محدثه حد حد حد ينام فيرى رؤيا صاحب اللحيه العظيمه محدث مصر الاول الحويني يرى رؤيا يا ترى النبي يسمع لحنا في منامه يسمع لحنا موسيقيا في منامه ثم يستيقظ والذي يقول هذا بالصوت والصوره فيحفظ اللحن فيقص الخبر على امراته يقول له له له له له هذا هو لحن اغنيه موعود معاك مش عارف في ايه يا قلبي فيقول فاولته عشان عبد الحليم بقى ان الله حليم بي, بي, بي, بي, بي, بي, بي, بي, بي سلام ويخرج بهذا على الناس ده هذا علي جمعه مش حد يزعل علي جمعه يقول ان عبد الحليم غنى اغنيه ابو عيون جريئه غناها للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عند, أبي جمعة عند علي جمعه هو ابو عيون جريئه بل يجلس في المسجد والرقص والصبر والزمر بين يديه فاذا انتهى هؤلاء يقول أحسنتم أحسن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم <وع>. ان معندناش خيار بسيط الغلط غلط بالغلط. كان بلحيه كان من غير, غير لحيه <تضلطة> خطا خطا <Sky> ولا اخطا فيه ابي, أبي, أبي او اخي او شيخ الخطا خطا لا نماري ولا نباهي هذا هو كلامهم كلام وهذه أقوالهم بل محمد عبد المقصود الإخواني الجل التكفيري الصميم عليه من الله ما يستحق في أيام حكم الإخوان خرج على الناس في برنامج مع محمود المصر يتكلمون عن العظات والعبر فقال وقد استضافني احد الاخوه وقال يا شيخ عندي لك فين خطير قال فجاء الاخ وشغل الفيلم وبدا يعني يمضي المقاطع المخن تدرون ما هذا الفيلم الذي أخذ منه ابن عبد المقصود التكفيري الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة كذب انه تيتنك هو محمد عبد المخصوص تيتنك هؤلاء هم الذين يقودون الامه واحد تيتنك والاخر موعود والثالث اوعيه جريئه والرابع يعجبه كذا وكذا اسال الله عز وجل ان يثبت شباب المسلمين هذا الذي يركب توكتوك وان كان اثم سيؤاخذ امام الله عز وجل عنده نوع عظم. ناسيما اذا وصله. اللعن عن هذا. وهذا الذي يجعل فرحا. فيه موسيقى ورقص وطب، هذا في موازين سيئات هؤلاء. وان حمل ايضا هو من الوسف. فهذا حرام. حرام حرام حرام. على اقوال الائمة الاربعه ابي حنيف ومالك والشافعي واحمح. وضع فوق هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع فوق ذلك قول الله عز وجل. واستفزز من استطعت منهم بصوتي واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ما عندنا أنشيد إسلامية هذا يؤصرف الناس عن القرآن ما عندنا أغاني حلال أغاني هادفة وأغاني غير هادفة ليس في الإسلام شيء من هذا الردى. الالباني رحمه الله وغيره. على ابن حزم الظاهري. بنسفة التي خالف بها قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل. ان يرد الهمة الى دينها رب الجميلة. وان يثبتنا على الحق حتى نلقاه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم